ادخلي عمري بخطواتك اليمين اضوي ايامي وعتمات السنين قرأت عيوني بشرفك مقبلة يا الملاك اللين العذب الرزيم اسمعي نقضي Hey اضحكي يا نور عيني وسعادي خلي الفرحة في عمري تبتدي العمر قبلك وهم ما يحتسب هذه الليلة تراها مولدي